「そ ر ا あ الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين か ا م ي か والكتاب ليلة م ب ا و س و ع ن ا ك ن ا م ن ذ ر ي ن فيها يخرق ك ل أ م ر ر حكيم م أ ا ل ا س ن ا م ن ا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 و إ ن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أ ن ه ا هؤلاء قوم مجرمون ف أ س ر بعبادي ليلا إ ن ك م متبعون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 فرعون انه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين و آ ت ي ن ا ه م من ا ل آ ي ا ت ما فيه بلاء مبين إنها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 ان يوم الفصل ميقاتهم اجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون الا من رحم الله انه هو العزيز الرحيم إن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 ذق إ ن ك أ ن ت العزيز الكريم إ ن هذا ما كنتم به تمتغون إ ن المتقين في مقام أ م ي ن في جنات وعيون يلبسون من سندس و